وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِيرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسُ مَا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقَسِّمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنْ والنسي والليل إذا أسعىس والصباح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكيب مطاع ثم وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بنفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون وَإِلَّا ذِكْرُ الْعَالَمِينَ لِمَا شَأْءٍ أَمِيكُمْ أَيِّ يَسْتَقِيمُ وَمَا تَشَآءُ ش الله رب